أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن من منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعترنا لها رزقا كريما يا نساء النبي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 إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين